الدرس الثالث أحب وطني واحد استمع للعبارات وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور علم مسجد السلطان أحمد ضريح أتترك النصب التذكاري بحيرة الأسماك جبل نمرود